فلو سمحت لي بشأن سم المسؤوليه للاله وهنا تظهر الغشيه ولن يرى وشام وما لنا ذلك افترن انت المعارض اذا التقصير المهم التطوير المهم اه شد الطين والرحلة، الطين والوحت الطين والوحت الارض يتعبر على المرء ان يمشي نصر المذح طيب اجل صوم والبصر وما كان على شكلته ن شدة الظلم ن المطر المطر نا. المطر نا. المطر نا. المطر نا. المطر الصبر فالرص كده ده يقول صارك الله يقول يقول سمات عبد الله بن الحارف قال أذى نمعد بن عباس يوم جمعة في يوم المطير فذكر حديث ابن عليا من ابن عليا؟ السمعين السمعين السمعين معنا وقال وكرهت ان تمشوا في الظحى والزبلين قال حدثنا عبد بن هميد ابو محمد الكشي قال حدثنا سعيد بن عامر عن شوق قال حدثنا عبد بن هميد والاخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامون ابو راشد ابو عروه البصري من اليمن كلمه العاصم الاحوا عن عبد الله بن الحارف أن ابن عباس أمر مؤذي له في حديث معمر في يوم جمعة في يوم المطير بنحو حديثه وذكر في حديث معمر فعله فعله من هو خير منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الدليل والقدوة لكي تحصر الخطة للجواب لأنه قد أحال في فعل هذا عن على النبي عليه الصلاة والسلام. اختداء نبيه واتساء قال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن صحاق الحضران قال حدثنا أغيب وأيو بن خالد قال حدثنا أيوه عن عبد الله بالحاد قال وهيب لم يسمعوا منه قال أمر ابن عباس معدنه في يوم جمعة في يوم المطير في لحوة حديث قال باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حين توجه حين توجه هذا مخصوص النافلة سواء كان الليل أو نافلة النهار لما سأن صليع الرجل على دابته سيستقبل القبلة في بداية في الصلاة أو لن يستقبل الأمر في السهل ويستحب أن يستقبل القبلة في أول الصلاة وبعد ذلك لا يحرج عليه أما الفريضة في الأصل أنها تصلى والإنسان لازم على الأرض هكذا كان يفعى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن إذا اضطر الإنسان وهو راتب دابة وما هو من الوسائل الحديثة في هذه الأيام مثل الطائرة ولا يتمكن من الصلاة على الأرض ولو أن يصلي على مقعده الطائرة ومكان على شكلتها إذا كان الإنسان سوف في القاهرة ولا زالت الوقت بقيت في اخر الصلاه اذا كان ستنزل القارئ والطالب مستقيم ولا الوقت متبقا زمن يكفي لاداء الصلاه فلا يصبر في المقطع انما ينتظر لم يكن له هذا متيسرا ويصلي على مقامة الصائرة لا حرج في هذا وإن صلى إلى غير القبلة فهو هذا معظم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قال قال الله قال ابن الله ابن المعيد قال حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحة المراغ الصلاة والتطوى حيث ما توجهت به موقف قال أحدثنا أربوك ابنها بشيبة قال أحدثنا أبن خالق الأحوام سليمان بن حيال عن عبيد الله العمر عناك عن ابن عمر أني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحبته حيث توجهت به قال أحدثنا أحدثنا أو حدثني عبد الله بن عمر طواريب قال حدثني يحيى بن إسعيد وهو القطار عن عبد الملك ابن سليمان قال حدثنا سعيد من اليبيع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصمي وهو من مكة إلى المدينة على راحدته حيث كان وجهه قالوا فيه نزلت فأينما تولوا فتم وجه الله فثم ترضاء المراد فثم جئة القبلة التي تستقبلونها في حالة الضرورة او اذا انتبس عليكم الامر فدمت في نتجة القبلة بسبب غمام او ظلمة الليل او نحو هذا وقوله فثم راجل الله ليس المراد به الصفة الذاتية الخبرية التي هي الصفة كما ذكر هذا مجالب عليهم من السبب ورجع على شير من الإسلام الثانية رحمه الله تعالى فأينما تولوا فثم أنه إشارة إلى المكان فثم إشارة إلى المكان الله سبحانه وتعالى في جهة العلوم طوق العرش بذاته وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى قرح الدخناه أبو كريم قام <تصفيق> من هذا كلام جاد قال قرنه مولى عبد الله بن المبارك ابو عبد الرحمن قالوا فيه اذا صلى الله المروه ليلته فقد صار منها نورها وجمالها اذا ذكر في كل بلد فهم فيها وانتقل الى المراه اذا صار الله المروه ليلته فقد صار منها نورها وجمالها اذا ذكر في كل بلدتك. فهم أنجموا فيها وعند بلادهم كان من بلاد مضى جمع فصال خير كان مجائدا كان عبيدا كان فقيها محدفا عظما حقنا جوادا كريما سخيا صاحب شيما ومرؤا ومن لذلك مضى يوم ومعه موكبه من الطلاب والتلاميذ الذين اكتبون عن الحديث فكان من موكبه مبارد في السماع فما ضرقهم ولد لأرون رصير فقالوا موكب منهم فقالوا لها هذا موكب عبد الله من مبارد قالت الله إن هذا له السؤال هذه السيادة سيادة ليلة هذا هو ليس بملك أرول وصير استيادة بالعلم والفضل والصلاح ليس بأمر الولاية والسلطنة والخلاف ذهب له الرجل من بلاد بغداد قاصب المرض فعندما أقبل على ابن وجده مقبلا على الله العديدات من اهل مورس وقد نالوا من حظا وهو رجل غني فانسد طويلا خلصت عرس يوم السيد ذكير بن يابن يا المبارك تكيني بروميل خلصت ابو الليل صحرا من الارض فلي شيء كيته اهدي وورس وإغواني طرقواني وجئت نحوك من ذلك المفازات أخاف والله أطلع طريق به وما أمنت بها من لبن حياة مستوفزات لها رقص مشوار أخاف صبتها في كل ساعة يا ابن المبارك لنا ساعة لبقرة إن قد فذاك وإلا بالعشيات يَا أَهْلَ مَرْمُ أَعِنُونَا بِكَفِكُمُ عَنَّا وَإِلَّا رَغَيْنَاكُمْ بِأَبْيَاتِهِ فَإِنَّا مَعْشَرًا صُبُرٌ وَلَسْنَا نَقْشَ سِوَى أَضْلِ السَّمَارِاتِ فلما سمع مبارك مبارك هذه الأبيات حنَّ له وحدَّثَهُ يَمْنَا مُبَارَكَ تَبْكِينِ بِرَمَّاتِهِ هذا الرجل جاء مفتح ذلك أهله وعرسه ودويل ومشى إلى عبد الله مبارد يسمع الحديث خلفت عرسي ومسيري باكية يبنى المبارد تبيني برنادي خلفتها للليل صحرا ونهارا فبيت آدي منها شفو كياتي أهلي وإخواني وعرسي طبقتهم وجئت نحوك من تلك المفازات مشى من بأباد إلى بلاد مارد. يسمع من عبد الله الحبيب نعم يقول بارة الله فيكم وَبِنَ أَبِي زَائِدَةً ها قالوا حدثنا ابن نمي حدثنا أدت كلهم عن عبد المجد بهذا الإسناد نحوه بحديثه ابن المبارك وابن زائدة ثم كان ابن عمره فأينما توله فتم رضو معنى يعني لك أن تستقبل غير القبلة إذا كان حدث النافية فأمره. إذا انتبس عليك الأمر بعد اجتهاد وسؤال إذا انتبس عليك الأمر نزلت قرية فلم ندري أين تجلت وتريد أن تصلي قريبا وليس هناك من تسأل أو سأل فدلك الرجل على الجهة الخطة وصليت صلاتك صحيح أو كنت في ليلة ذات غمان وسحاء أو ظلام صليت عسبما أداك اشتهادك فلما أصبحت تبين لك أنك صليت إلى غير قبلة لا تعيد الصلاة لا تعيد الصلاة أو كان الإنسان مقيدا لا يستطيع أن يستقبل قبلة أو كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يستقبل قبلة والتحول فيصلي على أهلها فيصلي على أهلها هنا يأتي الله فإذا ما تولوا فثم وجه الله ثم وجه الله وإلى الأصل اشتراء استقبال القبلة في حال القدرة لأن من الشروف التي تسقط عند العكز استقبال قدرة يسقط عند العكز عندكم ستر العوام يسقط عند العكز عندكم سبب اكبر يسقط ان عند العجز عندكم العجز عن التطهر يسقط طهر طيب النيه لا تسقط في حاله لا شروط صحه الصلاه شروط صحه الصلاه النيه لا تسقط النيه في حدف الفعل فاعلم خلال بقيه الشروط شروط صحه الصلاه تسقط عند الحكس فإذا عجز عن السفر القناة يصلي على الحدث فأينما تؤلوا فثم وجه الله وقال في هذا نزلت أي هذه الصورة وما شابهها قال حدثنا يحيى بن يحيى يحيب. التميم من قال قلقت على من؟ عن عمر إياحة المزيد عن سعيد إبن يساري عن ابن عمر قال رائف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمال هو موجب إلى قال وحدثنا يحيى ويحيى وخيض على شمال مدينة قال وحدثنا يحيى ويحيى فلقرت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن خطار عن سعيد بن كنت أسير مع ابن عمر يطلق مكة أبا سعيد حلمنا خشيته الصبحة نزلت فأوضرته ثم أبركته وقال لي ابن عمر أين كنت فقلت له خشيت الفجرة فنزلت فأوضرته فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسود الحسنين فأكبر ف pouch الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتل على البعض يتين. كان يوتل على البعض ورحدها يحيه بني حيه قال خلقت على مانه عن عبد النهبل على ابن عمر قال كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم устلي على راحضته حين حيث Linda عبد النهبل قال ، عبد الله ابن عمر ابن عمر يفعل قالوا حدثني عيسى بن حمد المصري قالوا أخوانا من الليل قالوا أخوانا بن سعد أبو الحارث الفهم قاضي المصري ومفتين قالوا أخوانا بن الهاد مسامة أو يزيد يزيد بن الهاد عبد الله بن نار عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر على رواحلاته قال عددني حوالة ابن يحيى وتجيب المصري قال أخبرنا ابن واحد عبد الله واحد ابو محمد الفطير المصري قال أخبرنا يونس ابن يزيد الأيدي عن ابن شهام وهو الزهري عن سلم بن عبد الله عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راخلة قبل أي وجه توجه وليودر عليهم غير أنه ليصلي عليه المذلوبة قال وحدثنا عن المسواد قرح الملك قال أخضرني ابن واحد قال أخضرني يونس عن ابن شعافي عن عبد الله ابن عامر ابن ربيع أنه أخضروا أن أباء أخضروا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبحة بالليل في السكر على ظهر راحلته حيث جهد قال وحدثني محمد ابن هاد ثم ما المعروف الثمين رو حدثني عن ثابت بن مسلم هو الثقات فحدثنا الهمام ابن يحيى العوضي عن قال حدثنا انس السريري قال القيمي انس بن مالك حين قدم الشام فتوكلناه بعين القمر فرأيته يصلي على حمام وجهه وجهه ذلك الجالب وأومى أمام عن يساني التبلة فقلت له رأيتك تصلي لغير التبلة قال لو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لم أفعل فهو جواز الجمع بين الصلاطين والسفرين شو؟ لا فضل صلى الله الصلاطين يتلع عن غير السفرين لا يشمل كل كنه قبل السفر وحضر. لا بس Oh, <coughs> Lord. كذا الجمع بين الصراطين في السابق وكذا بيجوز الجمع بين الصراطين في الحضر إذا احتاج المرء لها كذا يجمع كذا كان في الحضر سبب المطر الشديد والوحن وإذا ذلك نمز كذا الجمع للمرء ويقام الحضر قال عددنا اليهر يا بنيات التميمي الميسيبوي أبو زكايني قال الإمام أحمد فيه معبض الجسرة إلى بردان بعد عبد الله من النبارة مثل يحيى إني يحيى قال طلبت على مامي أبو عبد الله إمام داري نسرة عنا يفعل عن قال ابن عمره. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل بيستير جمع بين المرهب والشايد قال حدثنا محمد بن نتنى أبو موسى العنسى قال حدثنا يحيا العبيد الله قال أخبرنينا أن ابن عمر كان إلى جندب السير أي تواصل ولم ينزل في أثنائه جمع بين المغرب والأشعر بعد أن يغيب الشرطان ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لئة جدا بالسير هو جمع بين المغرب والأشعر لو أن يجمع جمع تكسير أو يجمع جمع تأثير وأما ما يسمى عند بعض الفقهار بالجمع السوري فإنه في مصنع وليس هو من السنة الجهة السوري معناه أن حتى يكون أخرى مثلاً الصلاة مثلا صلاة الوقت فينتظر حتى يبقى منها لحظات فيكون صلاة الوقت فلما ينتظر صلاة الوقت يكون دخل وقته العصح فيبدأ يصلي العصح فيكون زماعة بين الصلاة ويسمى هذا الجمع الصمي للحقيقي هذا ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد أن هذا وصع تصني إما في وقت الصلاة الأولى وإما تنظر الله ويا وقت الصلاة الأولى ودخل وقت الصلاة الثانية فتصني وتجمع أما هذا الجمع اللي يسمى الجمع الصوري فيه وشطف وتحري وحارف حيثاً فلا ينبغي فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين صلاطين أضور العصر مغلو شاء جمعاً حارفين لا جمعاً صوري قال وحددنا يحيى بي يحيى بكتابة من السعيد وابو بكر ابن ابي سيد وعمر النقل كلهم عن ابن عيين قال عمر حددنا سفيان عن السعيد وهو سفيان ابن عيين عن سالم عن ابيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزمع ابن المغرب والعيشاء بيزا جدا بالسايد فلحددنا حمالة من يحيى فلقطان من نواه قال أخبرني يونس عن ابن شهاد قال أخبرني سالح عبد الله أن يبارك رأيك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا في السير يستفق يأخذ صلاة المغربين حتى يجمع بينها وبين صلاة دي على الشهاد قال أحدثنا خطيبة النساء قال أحدثنا المفضل يعني ابن القبار عن عقيم عن ابن شهاد عن, عن أنس ابن مالي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس أخر الظهر إلى واقع العصر ثم نزل فجمع بينه فإذا زرت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركبه الملاحظة من الحديث النبي عليه الصلاة والسلام هذه أنه لم يكن يجمع إلا إذا كان يجد بالسعيد يعني يتواصل لم يكن ينزل لأثناء سفر وهذا هو الأحسن أن جمع في السفر رخصة عاربة رخصة عاربة عندما يعرض لك الله تجمع أما أنت نازل في الفندن وأنت صحيح مساكل أنت حكم حكم مساكل لكن أنت نازل في الفندن صلي كل صواة وقتها لست بحاجة إلى الجمع انما أنت بحاجة إلى الجمع إذا التواصل مسيح إذا تواصل المسيح كما في هذه الحديثة كان إذا جدت بالسير جمعا قال وحددنا القديمة ابن السعيس قال وحددنا المفضل يعني ابن حضار عن عقيم عن ابن عن أنسى بن ملك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزل الشمس وأخر الظهر إلى العصر ثم نزل فجمع بينهم فإذا زغل الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب قال وحددنا العمر أملاقا قال حددنا الشبابة ابن سواه المدائين قال حددنا ليت ابن سعد عن عطيل عن عطيل ابن خالب عن الزوريل عن أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يزمع بيننا الصلاةين بالسفر أخرى حتى يأكل أول وقت العصر ثم يلنعوا بينهم قالوا حددنا ابو الطارق وعنه ابن سواه قال حددنا أخضرنا ابن أبو محمد قال حتى من جابر ابن إسماعيل عن عطيم ابن خالد بن عقيم عن ابن عن أنس عن نبيل عليه الصلاة والسلام إذا عجل عليه السفر يؤخر دورة إلى أجوان ومط العصر فيجمعوا بينهما ويؤخر المغلمة حتى يجمع بينهما وبين العشائف يجمع بينها وبينها المشائف حتى يغيب أو حين يغيب الشفاق والمراد الشفاق الأحمر الذي هو منتهى نهاية سواق الأشهر وإلا الشفاق الأبيض يستمر قوي هنا سؤال يقول في بطارة من الإنسان أتناء دم فما حكم ومعلوماً أنها من شروط الصلاة طهارة أكتبه البدن ومعلوم أنها الدمن جسد الجوارب إذا خرج الدمن سواء في الصلاة أو خرج الصلاة من أحد السبيلين فهو ناقب ناقب للطهارة ويجب أن تأتي بها معنى طهارة الطهارة من الحدث هذا الشرط المقصود من تسأل وروده الطهارة هو معنى طهارة البدن والثوم والفقعة هذا الشرط الأخر لكن العلماء في مثل أجدام إلى ما لا يعفى عن مثل هذا لأن المسلمين لا يزالون ويصرون في جراحة في جراحة وفي مصنفنا بشيء ما لم نسعجده وغيره ذبح دجاجة فتناطر دمها على كومه فقام ودخل الصراح ولم يطوف ولم يوصل موضع الدم من الكوم مثل هذا يختلف الناس فيتساء معنا فيه فمتى ينقض الدم إذا خرج؟ ينقض إذا خرج من أحد أما إذا كان من غير السبيل أحد السبيلين كجوح أو ما إلى ذلك كان ابن عمر إذا ربما يقوم بالصلاة في أحب في جسده فيخرج منها شيء من الذن فينضي, في فينضي, في فينضي في الصلاة ولا يخرج ولا يقوم بالضغط لهذا يعني تخرج لكم أجوان على مثل هذا الشؤال كثير ما يعرض يا حبيباً يعني هذا لسؤال ايها الاخوه الكرام بيان الجمع بين الصلاتين في الحضره وما يتعلق به من احكام والشروط والقيود سواء اخره وحصه فيه الموفده سبحان الله والحمد لله اشهد ان لا اله